نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجراء لا إله إلا الله محمد رسول الله فداك بأبي وأمي يا حبيب الله أنت رحمتهم من الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فداك بأبي وأمي يا حبيب الله أنت رحمةٌ من الله فداك بأبي وأمي진 يا حبيب الله أنت نور من الله فداك بأبي وأمي يا حبيب الله أنت, أنت رحمةٌ من الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزٌ عليهم أنتهم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لألأ لأ أخلك نظيم أوه أوه أوه أرسلت إلينا يا رسول الأمين من إندي سمدي برسالة الكريم تنزيل من الرحمن الرحيم يا نوردك سميك النبلاث إلهي أنت رحمته من الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فداك يا ابي يا حبيب الله أنت رحمهكم من الله فداك يا ابي وامي يا حبيب الله نور من الله فداك يا ابي يا حبيب الله انت من الله اسرع التعزين ويرجع خوجل كبره امراة مصرين فرنسا في مساندوك نياردوكه بدكوت ا جان سا فلان كبچي س ومتاغوت و دنيا را كلي س دنيا فال تهدا گي نار فرح ا ديام بكيرتو ا راج فتقر ا من مسلم هاجر بي لفر مشفرسا كم بينكم ما كبيل هر موت من بي فرنس جدي ربنا ملك سرع أنجو فقلاسًا بذة الله المملك من عند الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فداك دا كبيبي أبي وأمي يا حبيب الله أنت رحمة من الله فداك بأبي وأمي يا حبيب الله أنت نور من الله فداك بأبي وأمي يا حبيب الله أنت رحمة من الله يا مخر يا مخر يا عدو الله عليك لعنة من الله مغضوب عليك يا عدو الله عليك غضب من الله يا أنجس أوروفا من أهل الغرب وخاصة ملك الفرنسا قد هرقنا قولك يا كلبي والله تعودنا إن نربس ربي كيف يجتم عندكم مصطفى الحبيبي صلى الله عليك وسلم يا طبيبي برسالة من رب الأرباب بعد الحمد والشهر سلام تاني قال لدبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبابي يا أباب هبيب الله أنت رحمته من الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فداك أبي الله أنت رحمة من الله فداك أبي وأمي يا حبيب الله أنت نور من الله فداك أبي الله أنت رحمة من الله نحن الذين بايعوا محمد على الإسلام ما بكِه إن أبدا ارقا قوتو نوف ارقامت خمبار باشي من زيادة اتوقوتو نمات يا نبي برهده والله ما تعلق بدي اتان تقير الرهده اني لنك ربي تفوب الهرار قندا عدو ان شرين التيادة ربي نران نقاي الحمد لله هذا نيمة من دي لا اله الا لا اله الا الله محمد الرسول الله فداك بابي وامي يا حبيب من الله فداك بابي وامي يا نور من الله فداك بابي الله انت من الله ارجعوا ايدي في فوا سرت امتى ربي فنجلادك ربي فنجلاتو ننجت ما فر منك يا سينا رسول الندبته بكنت من جلل الرسولا ونيدلو ذاك زتاغدته انزك تركن فتو فجفتو في انشاء الله لا اله الا الله محمد رسول الله فداك أبي وأمي يا حبيب الله أنت رحمة من الله فداك أبي وأمي يا حبيب الله أنت نور من الله فداك أبي وأمي يا حبيب الله أنت رحمة من الله إرجاقه يتفو فسرت نابته دبسه كعافيه من يكون كعافته أمت ربي فنجلدك ربي فنجلده عن جدا ما فرمني كيسينة رسولا دبته اوه بكلتون جلل رسوله قلني للوتاكي ستاقودته نقاف رحمني ربي صان الراجلات عن سكائي ترك انفته في ان شاء الله كل شيء ميصر من عند الله لا اله الا الله محمد رسول الله فداك بابي وامي يا حبيب الله انت رحمتكم من الله فداك بابي وامي يا حبيب الله انت نور من الله فداك بابي وامي يا حبيب الله انت رحمت من الله